أهل السنة جماعة برواي نابينا بشرعي نابينا بجائزي نازانا شمشير لسرهيش كسيك برزكنا ولا سر أمتي محمد عليه الصلاة والسلام سيري كان فرمي على أحد من امتي محمد عليه الصلاة والسلام كواتا منهم أبعد الناس عن التكفير والتفجير واستباحة الدماء أهل السنة, السنة. بويا الشيخ الإسلام بنتيمة رحمه الله ودفرمو لا نكفر من يكفرنا لا نكفر من يكفرنا أوش كتكفير من ذكا إما ناين تكفيرك من باب ردة الفعل أو ناكن وهن دي الذي دي لو يق... القول الذي يقوله خصمي لو أقوله أنا أكفر به ولكن لا أكفره أعذره بجهله أو أعذره بتأويله أو قسيك خصمكم دي كامن خوم بكم بي كافر دب بلام تكفيري أو ناكم بو معذور بشي عزري أوي بودن موجاهل بتي ناقات عدري يوبا ذنبو تأويليكي هبيد كواتا برا كانم الناس عن التفجير والفتن بريتي لكي دورتين كزلا فتنو أجاوخ في الأهل السنة ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد اما عقدية ندرس ماذا العقيدة, العقيدة. او <تصفيق> بجويري يا سدّ الجورت عصمتوا استباحي دماء لا يأوان بجويريس يا مصلحتي عند الجورت كتو أنا هبإخواني خالق درجات وأنا نبي ديباريز يبلعم لا إمام سلك عقيدة امتي محمد عليه الصلا عليه صلاة وسلام أمت محمد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إخواني كي وعرض كرامته سمعتنا موسكي حمي بارز